هذا is what he said by the Sheikh Abdul Rahman bin Hassan From the Sheikh Islam bin Taymiya He said that he wants the meaning He said that what we are doing to other Allah Like the wind for the sun and the sun and the sun من الشرك بالله سبحانه وتعالى والحلف بغير الله سبحانه وتعالى على قسمين قسم عن تعظيم المحلوف بالله المحلوف به صنما أو حجرا أو غير ذلك تعظيما مثل تعظيم الله أو أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى وهذا يقع عند عدد من من يحلفون بغيره قد يحلف بالله ولا يبالي كاذبا ولا يحلف بغير الله كاذبا من شده ما قام في قلبه من تعظيم لذلك الغير فهذا من الشرك الأكبر فهذا من السرك الأكبر <تصفيق>